هل على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا ذيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتذنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زم هريرا وذالية عليهم ظلالها وضل ند تذليلا ويصف عليهم بأنية من فضه وأقواب كانت قوارير. قدروها تقديرا ويشقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مبين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب شندش الخضر وإذ وحلوا أساوير من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وابكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسدد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَادِمِي تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُ